قُلِ اللَّهُمَّ مَثَائِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بين عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنِ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يختلفون